إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة شاهد على العصر يكون اليوم يقول افكك المفردات الصهيونية والمصطلحات حتى ابين التحيزات التي فيها فلا يتقبلها القارئ العربي بسذاجة او ببراءة شاهد على العصر سهرة اسبوعية اعداد وتقديم عمر بطيشة ايها الاصدقاء السلام عليكم ورحمة الله شاهدنا على العصر في هذه المرة واحد من اولئك القلائل النادرين الذين نظروا حياتهم للعلم والحقيقة حتى انه انفق ربع قرن من اغلى سنوات شبابه لانجاز موسوعته الشهيرة اليهود واليهودية والصهيونية التي اعتبرت افضل عمل موسوعي في السنوات الاخيرة وقام الرئيس مبارك بتكريمه وتكريم ناشرها في معرض الكتاب انه يذكرنا بالراحل الكبير الدكتور جمال حمدان راهب الفكر ولد عام 1938 في ضمنهور البحيرة وتخرج من قسم اللغة الإنجليزية بأداب الإسكندرية عام 59 وحصل عام 64 على الماجستير من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة ثم في عام 69 حصل على الدكتوراه من جامعة روجرز في دراسة للوجدان التاريخي والمعادي للتاريخ وبعد عودته إلى مصر عمل في مركز الدراسات بالأهرام وتدرج في السلك الجامعي حتى أصبح استاذا للأدب الإنجليزي والأمريكي بجامعة عين شمس كما أصبح مستشارا ثقافيا للوفد الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة كما أصبح استاذا زائرا في العديد من الجامعات العربية والعالمية أثناء ذلك أصدر العديد من المؤلفات المهمة منها نهاية التاريخ الايديولوجيه الصهيونية الشعر الرومانتيكي الانتفاض الفلسطينية هجرة اليهود السوفيت اشكاليه التحيز فضلا عن مجموعة قصص للاطفال وايضا ترجمه كتاب الغرب والعالم اما اعظم مصنفاته فهي تلك الموسوعة التي تقدم ذكرها والتي صدرت في ثمانية اجزاء استغرق منه إنجازها ستة وعشرين عاماً بالتمام والكمال إننا نقترب من بحر علمه علنا نرشف قطرات من شهادته على العصر المفكر الكبير الأستاذ دكتور عبد الوهاب المسيري الأستاذ بجامعة عين شمس أهلاً بك شاهداً على العصر أهلاً بكم. يمكن حضرتك اشتهرت في منهجك بالتفكيكيه فلو فككنا صدر الشهاده على العصر في عناوين سريعه سوف نتعرض لها بالتفصيل ماذا تقول في رؤيه عامه لهذا العصر اولا كلمه في المنهج انا افكك وأركب او التركيب لأن لان التفكيكيون تفكيكيين يقومون بالتفكيك فقط ومن ثم بنجد أنهم يتجهون اتجاه عدميا يحطمون كل شيء مم. أنا أفكي كي أعيد التركيب بما يتفق مع ما أراه أنا مم. أضرب على سبيل المثال تعريف الصهيونية بأنه حركة, حركة قومية لتحرير الشعب اليهودي مم. أقوم بتفكيك هذا لإظهار تحيوزه ثم أعيد التركيب بأن أطرح تعريفي أنا للصهيونية وهي أن الصهيونية حركة استيطانية إحلالية وهكذا مم. فالتفكيك بمفرده لا يكفي ومن ثم حينما أصدرت موسوعة 1975 كان العنوان الجانبي فيها رؤية نقديه أي أنها كانت تفكيكية وحينما بدأت تحدثها اكتشفت هذا ومن ثم استغرق مني إعادة او تحديث موسوعة ما يزيد عن ربع قرن لأن التركيب والتأسيس يحتاج لوقت أطول بكثير من التفكيك بعد هذه المقدمة المنهجية يمكن أن أتحدث عن هذا العصر أعتقد أن السمة الأساسية لهذا العصر هو ما اسميه منظومة الحداثة الغربية منظومة الحداثة الغربية هذه اكتسحت الجميع بما في ذلك الإنسان الغربي نفسه وهي منظومة مبنية على الاستخدام العلم والتكنولوجيا ليس هذا وحسب ولكن العلم والتكنولوجيا المنفصلان عن القيمة وهذه مسألة أساسية في تعريف الحداثة يقتصر معظم الدارسين على النصف الأول استخدام العلم والتكنولوجيا م. وأنا كمسلم وكعربي وكإنسان لا أعرض في هذا لابد من استخدام العلم والتكنولوجيا م. لكن النصف الثاني الذي هو المسكوت عنه م. وهو أنه استخدام العلم والتكنولوجيا المفصلين عن القيمة فهذا ما يجب أن نبينه أيضا لأن هذا هذه هي ميزة الحداثه الغربية وهذه أيضا هي نقيصاتها الكبرى وهل لو أذنت لي دكتور عبدالله بن سيري هل يمكن إقران القيمة بالتكنولوجيا مثلا كيف ودي مسألة يعني مادية بحتة أما القيمة فهي مسألة معنوية هذه هي الإشكالية الكبرى التي تواجه الإنسان الحديث مم. يعني حد كنت مع الأستاذ محمد سيد أحمد مم. في الاسبوع الماضي وأخبرني أن العلم قادر الآن على هدم الكرة الأرضية لأول مرة في تاريخ العلم وأضاف قائلا أن ما يمكن أن نفعله نفعله دائما لأن العلم تراكمي وهكذا فهي اشكاليه تجابه الإنسان لأول مرة تجابهه مثلا في المشكلة البيئيه لأن مفهوم التقدم الغربي كان مبنيا على أن التقدم لا نهائي وأن المصادر الطبيعية لا نهائية وأن الجهاز العصبي للإنسان لا نهائي م. وقد ثبت زيف هذا من خلال التطبيق م. ثبت مثلا أن المصادر الطبيعية أخذها في التأكل. انظر مثلا فصول الصيف الحر التي نقضيها الآن في القاهرة ده هذا هو الاحساس المباشر م. وهناك الاحساس غير المباشر وهو طبقات الأزون التلوث التصحر. التصحر كل هذه الظواهر يواجهها م. الإنسان لأول مرة لأن العلم قد حول الإنسان إلى ظاهرة عالمية متراكمة متشابكة ومن هنا العولمة في هذا الجانب حقيقيه م. كيف يمكن أن عندنا مثلا آلات الآن التي تساعدنا على التقدم لكننا اكتشفنا أن التقدم العلمي يؤدي إلى اسميه التخلف الكوني ببعنى أن الإضافة العلمية بتعني حذف إنساني وحفظ كوني فماذا نفعل في هذا؟ يعني يعملين جمع وطرح جمع من ناحية وطرح من ناحية أخرى نعم, نعم ومن هنا طرحت الفكرة البيئية لأول مرة في الغرب نفسه وهي أنه ضروري من الضروري أن نحافظ على توازن البيئة مثلا مم. مم. العلم في السابق كان مبني على مفهوم أن كلما ازدادت رقعة المعلوم مم. نقصت رقعة المجهول نعم. ما يحدث الآن أن رقعة المعلوم تزداد مم. ورقعة المجهول تزداد بدرجة أكبر مثلا كانت التجارب العلمية على رأي الأستاذ دكتور يحيى الرخاوي على المثل الذي يقول إذا عرف السبب بطل العجب يقول بالعكس إذا عرف السبب زاد العجب بالفعل يعني هذه ملحوظة جيدة للغاية وأوافق عليها مثلا التجارب العلمية مبنية على أنك تضبط كل العناصر معمليا. حينما نقوم الآن بتطبيق أي دواء على الواقع م. من الواضح أننا غير قادرين على ضبط كل العناصر معمليا لأن الإنسان شخصية مركبة جدا م. نفسيا وفيزيقيا أيضا. البيئة ثبت أنها لما يسمى النظام البيئي مركب لدرجة انه مثلا حينما تبني خزان فأنت تؤثر في السحب تؤثر في مسار المياه تؤثر في الأسماك يعني هذا ما تراه، لكن هناك أيضا عصر لا تراها تؤثر في القشرة الأرضية والزلازل <تصفيق> مثلا عدم النووي حتى الآن لم يكتشفوا طريقة للتخلص من العدم النووي فمثلا وضعوها على بعد كذا كيلو متر في أريزونا وقالوا أنها لا يمكن أن تسرب قبل 250 ألف زن. تسربت بعد عامين اثنين ويبدو انه طريقة التسرب نفسها حاولوا دراساتها وجدوا انها مثل بصمات الاصابع تختلف من مكان الى اخر ومن ثم عملية رصدها ومحاولة التعميم منها للاستفاده مسألة مستحيلة كما نرى أقول أننا ارتطبنا بحائط كوني يجعل من الضروري علينا الآن أن نعيد النظر في الحداثة الغربية ونبحث عن حداثة جديدة م. انا لا أقول أنها يجب أن نتنكر للغرب أو نتنكر الحداثة الغربية لكن يجب أن ندرس مواقع فيه من مشاكل ولا نتقدم ببلهة شديدة نحو المستقبل نحمل الأسلاح الغربية والنماذج الغربية التي أودت بالكرة الأرضية وستودي بنا ان قررنا أو ان أصررنا على تجاوبنا هذا فأنا أن هذا هو او هذه هي السمة الأساسية لهذا العصر أن الحداثة الغربية هي المعيار الأساسي ثانيا أن الحدث الحداثة الغربية الآن تمارس أزمة ويعطينا هذا فرصة ذهبية أن ندرس الحداثة الغربية ندرس متتاليات الحداثة الغربية ندرس نتائج الحداثة الغربية ثم نطور حداثة تنفعنا وتنفع بقية البشر وتنفع الإنسان الغربي نفسه. هذا يعني إنه لابد من من تقليل الاستهلاك. يعني المنظومة الحديثة الغربية مبنية على مفهوم على الاستهلاك أساساً. وكلما زاد الاستهلاك زادت السعادة. م. يجب إعادة تعريف السعادة الإنسانية وفصلها عن الاستهلاك وأنتي اتفق في هيئة الأمم المتحدة على حد الكفاف إنه هذا هو الحد الأدنى المطلوب. توفير البشر يبقى حد عالمي حد عالمي بس بيختلف يعني حتى دخل الفرد اللي بيحسبوه بالدولار في هيئة الأمم وصندوق النقد الدولي والهيئات الدولية دي كلها بيختلف من دولة إلى أخرى فكيف نوحد حد الكفاف حد الكفاف يمكن نقيده هو حد الاستهلاك هو الذي لم يحدد حتى الآن آه. يعني الولايات المتحدة الأمريكية مم. وأوروبا يشكلون 20% من سكان العالم ويستهلكون 80% من المصادر الطبيعي مم. في الواقع من منظور الاستهلاك أكثر الدول ازدحاما في العالم هي الولايات المتحدة مم. لأن كل مواطن أمريكي يستهلك ما يعادل ألف مواطن هندي فما ذلك أنه يوجد في الولايات المتحدة 2 بليون فرد أه أه وسقف الاستهلاك لم يحدد بعد فأنا حينما أتحدث عن سقف الأدنى الأحد الأدنى اللي هو الكفاف أتحدث أيضا عن تحديد سقف الاستهلاك بحيث لا يوجد ناعي أن الإنسان الأمريكي يموت من الحر في الشتاء ويموت من البرد في الصيف يعني أتذكر جاينا هنا ما عشنا في الولايات المتحدة كنا نلبس البلوفرات في الصيف لأن التكييف بارد جدا ثم نلبس الملابس في المنازل والمكاتب لأنها كانت حر بشكل غير عادي في الشتاء نعم يمكن أن أستاذ دكتور عبدالله حضرتك بتذكرني ببعض الملاحظات التي وردت في كتابات بعض المحللين الغربيين عن ثقافتنا هنا في هذه المنطقة من العالم أن الدعوة للحضارة الغربية وللأخذ بالعلم والتكنولوجيا بدأت من بعض الرموز الثقافية والعلمية في مصر والوطن العربي في نهايات القرن التاسع عشر القرن العشرين ثم خفتت صيحاتهم واصبح الان المطالبين او الذين فعلا يعمدون الى تطبيق اساليب الحضارة الغربية وتقليد الغرب هي طبقات الشعبية واخذ المفكرون موقفا عكسيا وبدأوا يهاجمون الحضارة الغربية او يطالبون بالاستقلالية عنها كما تفعل حياتك الان ومعك عدد من المفكرين الاخرين هل هذه ملاحظة صحيحة هي لا تنطبق علينا فقط في مصر وإنما تنطبق عليهم أيضا في الغرب بمعنى أن دعوات البيئة في الغرب أقلية هامشية هناك بعض علماء الاجتماع ذوي المكانة العلمية مثل زيجمونت باومان وغيره أدركوا الكارثة أو الجوانب المظلمة في الحداثه يعني زيجمونت باومان أستاذ في كامبريدج لكن هامشي رغم ذلك لأن هذا الموقف من العلم يتطلب شكل أشكال المعرفة لا. لا يزال الناس يدورون في إطار أن التلاجة جيدة وأن السيارة عظيمة ونتفق معه لكن حينما نبين لهم أن السيارة هي أكبر مصدر للتلوث في المدن الكبرى وأن في مدينة مثل القاهرة السيارة هذه هي المسؤولة عن بطئة حركتنا يعني هذه مسألة تدعو إلى وبعض كما قال أحد وولف جانج ساكس وهو أحد المفكرين الألمان إنه حينما تدير مفتاح السيارة فأنت لا تحرك السياره وحزبه إنما أبرر بترول وسيء وبواخر في العالم يعني منظومة كاملة تتحرك في العالم بأسره ويجب أن ندرك هذا ما يدركه الآن هو المثقفون أما عامة الناس فهم بلا شك يتمتعون بالنتائج المباشرة للعلم مثل المضادات الحيوية والسيارات والثلاجات التي يجب الحفاظ عليها ولذلك ينبهرون بالغرب يعني العامة منباهرون بالغرب ويقلدون الغرب حتى فيه أنماط م م مش هقول أنماط العلم والمعرفة والتكنولوجيا والتقدم وإنما في الزي والمظهر والأكل والسليب التغذية وحاجات كثيرة جدا هم يتصورون أن هذا هو الغرب بينما الغرب أكثر شمولا من ذلك م. وإن واجهتهم بمسألة انفصال عن القيمة والتجارب مثلا التي تجرى في السر على بعض البشر والنتائج المفجعة لبعض التجارب المية أعتقد ان كثيرنا فيهم سيعيدون النظر في رؤاهم الوردية هذه م. فالرؤى الوردية هنا مؤسسة على معرفة بعلم القرن التاسع عشر وكان علما بسيطا وكان علما متعجرفا لدرجة أن أحد العلماء في القرن التاسع عشر قال أنه في خلال ثلاثين عام سيمكن السيطرة على العالم ومعرفة كل شيء بلا استثناء ومن ثم نحن لا نحتاج لنظم أخلاقية ولا نظم دينية ولا نظم معرفية لأن العلم يدخل العالم مع ماله ويقرر لنا ماذا نفعل وماذا يجب أن نفعل وهذا سيحقق السعادة البشريه هذه الرؤية ساذجة ولا يقبلها أي من العلماء الآن مثلا على سبيل المثال سمعت في البي بي سي منذ عدة أيام إلى أنه تم فصل أحد العلماء لأنه قال بأن الهندسة الورثاثية وتطبيقها على الخضروات يؤدي إلى ضعف جهاز المناعه عند الإنسان بمعنى أنه اكتشف علاقة ففصل من محل... من مكانه لماذا؟ على آه... فكرة مسألة أن المسألة حرة تماما لا الاحتكارات التي تمول هذا آه... ولي تجربه مباشرة لي صديق مصري كان في جامعة بيت لحم في الولايات المتحدة يقوم بعمل بحث عن أثر الميكروويف آه... فوصل إلى نتائج سلبية فسحبت منه كل الأموال آه. آه. وقد قامت 19 عالم في الولايات المتحدة في انجلترا بكتابة عريضنا لتأييد هذا علميا يقولون فيها أن الهندسة الوراثية وتطبيقها على الخضروات وما قد يؤدي إلى هذا بمعنى أنه ضروري لابد من التظاهر لإثبات حقيقة علمية وهذا مشين إلى حد كبير نعم. يمكن كده وضحت العلاقة بين القيمة وبين العلم والتكنولوجيا أو بين القيم وبين العلم والتكنولوجيا وهذا الجانب السلبي والأثار الجانبية للتقدم وكيف يواجهها هذا العصر من خلال فكر مفكريه ورموزه يمكن بعد هذه المقدمة هل هناك ملاحظات أخرى في صدر الشهادة قبل أن ننطلق إلى حوارنا في صلب الشهادة اعتقد ان هذا هو لب الموضوع بس يجب أن نعطي انطباعا خاطئا باننا نقف ضد العلم وضد الحداثة وضد الصناعة نحن مع كل هذه الامور كل ما في الامر نحن نطالب بتطويرها حتى لا يتؤدي الى سحق الانسان وهذا عن طريق جعلناها متزاوجة مع القيمة الانسانية والاخلاقية والدينية المفكر الكبير الاستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري في الحقيقة أنا مش يعني لا أكاد أصبر ومعي شوق ملايين مستمعين أيضا الآن لاني أبدأ اولا بقصة الموسوعة اللي حضرتك أنفقت من عمرك 26 وعشرين سنة لإتمامها أحكي لنا اولا كيف عملت بها وكيف تفرغت لها رغم عملك في أكثر موقع وسفرك إلى أكثر من مكان ومين اللي ساعد حضرتك في إنجازها ودور زوجتك وأسرتك ومساعديك المخلصين وكيف تكلفت نصف مليون دولار كما علمت ومن اين يعني ممكن ان يستغرخ هذا ما يقرب من يومين كي احكي القصة لكن سأحاول ان اوجز, أوجز بانزن الله هي المسألة ما بدأت وما اميز بين الموسوع ورعمل الموسوعين بدء عام 1970 حينما بدأت في كتابة كتاب نهاية التاريخ كان المقلوف في ذلك الوقت أن يتوقف كل كاتب في هامش ويعرف بعض المصطلحات التي لم تكن مالوفه حين ذلك مثل الكنيسة الهستدروت الكيفوتس. فقررت أن اكتب كتابي حتى يكون متكاملا ثم ألحقه بمسرد في النهاية ما حدث ان حينما بدأت كتابة المسرد شفت أن ليس المصطلحات الصهيونية واحدةها مصطلح ذات طبيعة مصطلحية وإنما المفردات الصهيونية أيضاً فإحنا ما يتحدثون عن الشعب، فهذا شيء مختلف عما أنه العمل لو تحدثنا عن الشعب الفرنسي أو الشعب الإنجليزي أو الشعب بالمصر أو كذا، إحنا يتحدثون عن أمة نفس الشيء، يتحدثون عن حزب سياسي، الحزب السياسي في إسرائيل تشكيلة مختلفة تماماً، إحنا ما يتحدثون عن الديمقراطية الإسرائيلية، فوجدت أن المفردات الصهيونية ذات طبيعة مصطلحية وتحتاج إلى تعريف. فانقلبت المسرد إلى موسوعة صغيرة وانقلبت الموسوعة إلى الصغيرة إلى موسوعة من مجلد واحد صدرت عام 1975 من مؤسسة دراسات سياسية والاستراتيجية في الاهرام كما قلت من قبل أن العنوان الثانوي كان رؤية نقديه مم. موسوعه المفهوم المصطلحات الصهيونيه رؤية نقديه وكان الهدف هو أن أفكك المفردات الصهيونية والمصطلحات حتى أبين التحيزات التي فيها فلا يتقبلها القارئ العربي بسذاجة او ببراءة. يعرف أن نتحدث عن حزب في إسرائيلي فنحن نتحدث مثلا عن مؤسسة استيطانية استحابي م. نتحدث أيضا عن مؤسسة تجمع تبرعات من الخارج م. مثلا أحزاب الإسرائيلية كلها لها فروع في الخارج وهذه مسألة مختلفة نعرف أن لها أن الوكالة اليهودية والمنظمة الصيونية العالمية تعطيها تبرعات يعني لها قواعدها الخاصة التي يجب على القارئ العربي أن يدرك تماما مثل الهستدروت هو نقابة عمال لكنه نقبة عمال هو أيضا صاحب عمل يمتلك شركات كثيرة وهكذا يجب فكانت النتيجة هي موسوعه الف وتسعمائة وسبعين عام وسبعين ذهبت الولايات المتحدة وقررت ان ابدا في تحديث هذه الموسوعه وبدأت اعداد ملفات وحينما عدت سنة تمانين 81 ثمانين سناد لهذه الملفات ألفت كتابا بالانجليزيه في الولايات المتحدة وكتابا اخر في العربية ثم جمعت مجموعة من الباحثين عام 82 في منزلي كي نبدأ تحديث مع السورة 65 وكنت أظن أنها ستستغرق سنة أو اثنين أو ثلاثة على الأكثر وفي الواقع كانت التخريف التي وضعتها في ذهني أنها ذاك عشرة ألاف كتب الكتاب ما كتبوا وكانت بعض الكتابات جيده لكن اكتشفت أن معظمها تفكيكي واننا نقوم بالتفكيك ولا نطرح بدائل <تصفيق> يعني ينقصها التركيب او اعاده التركيب بالفعل اعاده التركيب هو وصف دقيق <تصفيق> في ذلك الوقت حدث ان قراءتي بدات تتسع فاكتشفت هنا اكتشفت بين قوساني لأنها موجوده في المراجع الصهيونيه ان معظم اليهود اولا يغنون في العالم الغربي وبالتالي الحديث عن اليهوديه العالميه والصهيونيه العالميه حديث مشكوك فيه مم. وأن معظم هؤلاء كانوا في منتصف القرن التاسع عشر ونهايته موجودون في بولندا بل هناك إحصائية تقول أن كل يهود العالم الغربي مم. من أصل بولندي لأن اليهود الأصليين في هذه البلاد قد تم سع... سهرهم واستعابهم وهجر يهود من بولندا آآ آآ إليها إلى هذه الدولة نقول بولندا وليس روسيا لكن الآن نكتب بولندا روسيا لأنه كان محظور على اليهود دخول روسيا لكن ما حدث أن روسيا ضمت أجزاء من بولندا وكان من ضمنها أجزاء كبيرة فيها يهود وبالتالي أصبحت روسيا من أكبر الدول في العالم التي فيها جماعات يهودي حينما بدأت في دراسة النظام السياسي البولندي وجدته مختلفا تماما عما فنحن فمثلا بولندا كانت تسمى ريس بوبليكا أي جمهوره لكنها رغم ذلك هو ملك لكن هذا الملك منتخب وهذا الملك منتخب ليس بالضرورة من بولندا يعني كان مثلا آه آه تركيبة غريب، مثلا التطور في كل بلاد الغربية هو أن الملك يتحالف مع البرجوزية ويقلص من قوة النبلاء الإختارين بتدريج إلى أن تظهر الدولة القومية الأول الدولة المطلقة ثم الدولة القومية في بولندا حدث العكس ان النبلاء ظل يقلصون من نفوذ الملك الى ان اصبح واحدا منهم واصبح لكل نبيل بولندي الحق حق الفيتو الى جانب هذا بقى احد القوانين الخاصة بالطبقة الاقتعائية البولندية انهم لا يمكن ان يعملوا بالتجارة حدث في القرن السادس عشر انضمت بولندا اوكرانيا فكان لابد ان يكون هناك مديرين لادارة هذه الضيعة لا يمكن أن يقوم بها بلاء البولنديين خاصة أنه كان لابد أن يكونوا أن يتواجدوا في وارسو يوم ورزة السلطة فأرسلوا بوكلاء تجاريين كانوا هم اليهود فحدث بقى تقسيم سلاسي رهيط نبلاء بولنديين داخل تشكيلة إقطاعية يؤمنون بالكاثوليكية وتحدثون البولندية أرسلوا يهود يؤمنون باليهوديه ويعملون بأعمال التجارية ويتحدثون باليديشين يخوموا باستغلال الفلاحين الأوكرانيين الذين يؤمنون بالأرثوكسية ويتحدثون الأوكرانية ويعملون بالحالة منتهى التعقيد وعملية تراتب اجتماعي رهيبة م. أنا أجد أنها تشبه إلى حد كبير التراتب الموجود في إسرائيل الآن إمبريالية غربية مستوطنين صهاينة فلاحين والشعب الفلسطيني في غربية غربيه تتحدث الانجليزيه ولا تؤمن باي شيء على الاطلاق في مقابل مستوطنين صهينة يقومون بالاستيطان والدفاع عن الغربية و ولا يؤمنون بشيء على الاطلاق ولكنهم يدعون اليهوديه في مقابل العرب المضطهدين والمسحوقين الذين سلبت ارضهم ملح الأرض نعم يعني هل هو نموذج نموذج يمكن تكراره او اصبح تكراره واردا أنا أعتقد أن تجربة الاقطاع الاستيطاني كما أسميها في أوكرانيا مهمة جدا خاصة إذا قلنا إذا أشرنا إلى أن غالبية أو معظم يهود الغرب من هناك أن القيادات الصهيونية معظمها بين جوريون وبيجين وجبوتنسكي وآخرين قد أتوا من بولندا روسيا بمعنى أن هذه التجربة الاستيطانية موجودة في هذا الوجدان ولعل هذا هو الحلقة المفقودة بين ال ال ال اليهود والصهيونية لأن حلقة مفقودة في الدراسات فعلا نحن نميز بين اليهودية والصهيونية ونميز بين اليهود والصهاينة لكن هناك حلقة مفقودة أنا بعتقد ان في هذه الدراسة في الموسوعة بينها من أطرف الأشياء وهذا هو شعار الموسوعة أن, أن المديرين الماليين اليهود كان عليهم أن يتعلموا فنون الحرب تحميهم الجيوش البولندية لكن كان عليهم أن يدافع عن أنفسهم لحين وصول الجيوش البولندية ولذلك هناك ظهر تراز معماري يسمى المعبد القلع وهو أنهم أسسوا معابد على هيئة قلاع بحيث يتعبدوا فيها كيهود لكن نفس الوقت تطلع تخرج منها المدافع لصد الفلاحين القزاق هنا الفلاحين والقزاق حينما يأتون وده متى الدكتور مسيري في التراث اليهودي ايضا تكرر كثيرا عبر تاريخهم الحرب من خلال قلاع محصنة بهذا الاسلوب دا من يمكن حتى ايام النبي محمد عليه الصلاة والسلام نعم يعني انت لا تحرب إلا من خلال قلاع محصنة لكن هو تواجدهم في هذا الموقع بالذات هام للغاية لاني بعتقد مثلا يهود امريكا يختلفون عن ذلك يعيشون في داخل التشكيل الأمريكي بالعكس هناك ما يسمى بالهولوكوست الصامت وهو الزواج المختلط الذي زاد عن 60% الذي سيقضي على نصف يهود أمريكا في خلال ربع قرن بيسموه الهولوكوست الغ... الـ الصامت سايلانت صا... <siellant Olivier> <تصفيس> هولوكوست آه... يعني يقارنونه بالهولوكوست اللي حصل أيام النازي نعم نعم وهو يشبه في هذا إذا كان الهولوكوست أيام النازي قد أدى إلى اختفاء ملايين اليهود. فالزواج المختلط والاندماك سيؤدي إلى اختفاء ملايين اليهود أيضا ولذلك أنا من المنادين بأن نبتعد عن كلمة التاريخ اليهودي ونتحدث عن التواريخ اليهودي مم. حتى يمكننا التمييز بين يهود أمريكا ويهود روسيا وبولندا ويهود إثيوبيا وهكذا أن ندرس كل حالة على حدة لأن التعميم يؤدي إلى الرؤية الصهيونية والرؤية العنصرية في ذات الوقت مم. وهما متلازمان تماما المعبد القلعة هذا أنا أعتقد أنه من أهم الطرز المعمارية وأهم الرموز في تاريخ الجماعة اليهودية في بولندا ويشبه ويشبه إسرائيل حد كبير ولذلك هو الشعار الأساسي في الموسم كل هذه الأمور جعلني أرفض أن أستمر في التحديث القديم لأن هنا رؤية جديده ومن ثم بدأت بقى في عملية التركيب والتأسيس الجديدة. اضطررت أن أبدأ من نقطة الصفر رغم أنني عام 1984 كنت بدأت في طباعة النسخة النهائية من الموسوعة حسب الرؤية القديمة التفكيكية اكتشفت مسألة أكبر من هذا كثيرا بقى نعم أكبر من هذا وأننا عندنا قدرة نحن كعرب وكمسلمين أن ننظر نظرة جديدة للصهيونية أن نكتشف بعض الاكتشافات التي لا يمكن انسان الغرب اكتشافها ولا يمكن للصهيوني نفسه اكتشافها مم. فمثلا يتحدثون في الغرب عن مركز, مركز الدراسات اليهودي كما لو كان هناك شيء مستقل اسمه الدراسة اليهودي انا ازعم العكس ان يمكن دراسة يهود امريكا في سياقهم الامريكي ممكن دراسة يهود بولندا في سياقهم البولندي لابد من دراسة يهود اثيوبيا في السياقهم الاثيوبي واننا ان لم افعل ذلك اي اذا لم انظر اليهود من الخارج فلن افهم شيئا عن وهذا ما يلقأ له الصحينة وما يلقأ له العنصريون ايضا بمعنى انهم ياخذون سمات ثابته في اليهود ويقولون هذه السمات هي سمات يهودي انا أن يريدون ان يقدموا انفسهم إلى العالم على انهم شعب واحد وجنس واحد ودين واحد وحضرتك يعني تفعل العكس تفككهم وتثبت انهم جماعات وليسوا شعبا وأنهم حتى لا يؤمنون بهذا الدين الذي يتشدقون به يعني أكثر من نصف يهود أمريكا لا يؤمنون م. ولذلك أتحدث دائما عن الدباجات اليهودية والاعتذاريات اليهودية بمعنى أنها ليست جزء من صميم الرؤية م. ويجب أن نتذكر دائما أن من أسس إسرائيل من, المل... من الملاحدة وأن الصهيونية العماليه لا تؤمن بالله بتاتا ولا باليهود وحكذا. حتى بيريز نفسه حينما هزم قال لقد هزم اليهود الاسرائيليين كما لو كان هناك فريقين فريق مؤمن باليهودية وفريق غير مؤمن يسمى الاسرائيليين ده بعد حرب 73 لا بعد ما هزم في الانتخابات الأخيرة في الانتخابات اه اه, آه. آه. انه هزموا هم اليهود <تصفيق> وإن هو كان باعتباره رجل علماني إسرائيلي لا يكترث بهذا طبعا مثل هذه التصريحات يحرصون على إخفائها لأنهم آه يودون اكتساب الأصوات الدينية ولذلك في المظاهرات الأخيرة التي قام بها الدينيون أو ذوي الدباجات الدينية ضد العلمانيين بنجد ان الزعمات الصهيونية الأساسية اختفت لا نتنياهو ذهب ولا براكة ذهب ولا برئيس ذهب يعني اختفوا لأنهم يفضلون المراوغة في هذه المنطقة إذا المفكر الكبير دكتور عبد بن مسيري حضرتك اكتشفت أن ما كنت تظنه قناة أو بحيرة عبارة عن محيط زاخر من المعرفة وينبغي أن تحيط بجميع شطانه فتفرغت لهذه الموسوعة طوال الستة وعشرين عاما وما زلت أسأل عن بعد التفرغ يعني الحياة دي محتاجة نوع خاص من الرجال اللي يتحمل مسؤولية قرار زي انه يعني يستقيل مثلا من عمله كاستاذ جامعي ليتفرغ من اجل انجاز عمل موسيع مثل هذا فعايزين نقف وقفه وشهادة حضرتك هنا كشاهد على العصر عشان نقدمه كنموذج ايضا امام الشباب هو مع الاسف اضطريت ان امول هذا العمل بنفسي واقول مع الاسف لأن هذا يشكل خطر كبير على العملية البحثية في العالم العربي يعني يعني حباني الله بعض المال من خلال الحج المسير المسيري والدي مم. كما أقول يعني هو الذي مول جزء كبير من الموسوعة وعملت في السعودية و... لكن الأهم من هذا طبعا أن زوجتي دكتور هدى حجازي غير استهلاكية بالمرة <تصفيق> يعني غير استهلاكية وضعت سقف على الاستهلاك <تصفيق> فضاءة ما تنادي به حضرتك واللي قلته في صدر الشهاده بس هي طبقته بشكل فطري ومباشر ربما لانها نشأت في الريف المصري حيث على الاستهلال ليس معيار السعادة وليس معيار المكانه الاجتماعية المكانه الاجتماعيه تأتي للإنسان من خلال أفعاله الخيرية بينما مع الطبقات الجديدة التي بتأتي تظهر المكانة الاجتماعية مرتبطة بالمحمول بنوع السيارة بأشياء خارجية جدا عن الإنسان وهذا فهم خاطئ لـ لـ للمكانة والرستقراطية لأن الرستقراطية لابد أن تنبع من خلال أعمال الإنسان هذه و... برضو القشرة الغربية اللي احنا اخذناها غطاء لثقافتنا وحضارتنا. نعم وزوجاتي طبعا ليس لم يكن الصعب عليها إقناع أولادنا الذين أيضا يميلون إلى عدم الاستهلاك يعني ابني في, الوقت في المملكة العربية السودية هذا أذكره دائما للطبخات المتوسطة المصرية ارتدى التوب السعودي مدة ثلاث سنوات كان يغير التوب فقط فكلفنا هذا الشاب عبر ثلاث سنوات ما يخرب 150 جنيه كل ما <تصفيق> يعني هذا لا اتحدث هنا عن عن التوفير انا طبعا ده منهوري والمسألة هامة لكن برطة اتحدث عن اسلوب حياة انا هنيجي لده على فكرة بعد كده ولا حيث كبير في هذه الشهادة ان شاء الله وقهوة المسيري والنشاط الثقافي اللي كان كانت بقرة اشعاعه يعني نعم نعم طيب حضرتك سمعت ومش عارف هذك تؤكد دا ولا تنفيه ان تنصب عليك في أثناء إعداد هذه الموسوعة وناس خدوا منك فلوس وما أتموش الجزء الخاص بيوم فيها نعم هذا حدث وأنا في الواقع لازلت ألاحق أحدهم وسأهدده بإذن الله أن أنا سأقول سأشر اسمه أن يعني أخذ سبعة ألاف جنيها يعني ويقول دائما أنه على استعداد قبضه أخذ هذا المبلغ عام 1984 وقبضه أخذ هذا المبلغ عام 1984 عشان يرسم الموسوعة لا ده للتحرير الرسام بقى ده قد قبض المبلغ وذهب ولا, و و ولا أدري هل ألاحقه أم لا لأنه مم. كان هو المفروض المشرف الفني هذا في مقابل بقى مثلا أستاذ حلم التوني مم. الذي حل محله وقرر أن يقوم بعمله تطوعا دون مقابل وحينما قدمت له شيء من المكافأة الصغيرة لأنني غير قادر على أن أتحرك مثل المؤسسات رفض هذا ودي مسألة لابد أن أذكرها. إن كثير من العاملين معي في الموسوعة م. إما عملوا دون مقابل أو ما يشبه العمل التطوعي يعني بعضهم كان يتقاضى نسب ما يستحقه من أجر وربع ما يستحقه من أجر يعني كان في عندي مساعد في السعودية اسمه هاني جابر وفلسطيني. فلسطيني معي ليلة نهار مقابل مبلغ زهيد جدا مثلا محمد هشام المدرس مساعدة بجامعه حلوان طبعا دا عمل طيلة ما يخرج من ربع قرن دون مقابل الاطلاق. جاءتني مساعدة تسمى نادية رفعت هذه عملت معي وهي كانت في غاية الوفاء يعني كنت مثلا أطلب منها أن تكتب عن الموسيقى اليهودية أو موسيقى الجامعات اليهودية تذهب وتتعلم الموسيقى ومن وبعد ذلك تبدأ حتى تفهم ما تقرأ وتكتب بعض المداخل عن الموسيقى يعني هي علمها سياسية فكانت تكتب في بعض في جوانب كثيرة يعني كتبت مدخل عن هينيري كريال وقرأت الكثير فيه التعيم الشيوع اليهودي المصري اليهودي المصري م. هناك بطبيعة الحال زوجتي التي كتبت كل المداخل عن التربية م. والتي قرأت كل ما كتبت حرفا حرفا م. سواء في الموضوع أو خارجها وهي ناقدة شرسة بالفعل يعني ومحاورة جيدة من الدرجة الأولى فكانت تقرأ وتخبرني قراءة نقدية تحليلية ضدية نعم نعم وهي أستاذة في التربية وفلسفة التربية فمن ثم عندها المقدرة على وتعرف كثير من أفكاري ومن ثم يمكنها تفكيك هذه الأفكار بكفاءة غير عادية هناك طبعا كان يوجد مكتب للترجمة العبرية وبعد ذلك انضم للطاقم الموسوعه اثنين من الاساتذه الدكتور احمد حماد والاستاذ محمد فريد دولت قاموا بمراجعه المصطلحات العبريه وقام الدكتور حماد بكتابة بعض المداخل وهناك كان دائما مجموعة من المحررين يقرؤون كل ما اكتب فهناك الاستاذ علي سليمان والاستاذ منصور الشيخ لاننا تمس ان كل صفحة كتبت ما لا يقل عن عشر مرات آه وكان هناك طبعا كاتب على الكمبيوتر لسلاسلنا وهذا كان يكتب على الاقل وتعلم الكمبيوتر مخصوص خصيصا للموسوعة وقد احتفظ بالهيكل المصالحي في ذهني آه تماما آه الى جانب بقى عشرات الباحثين يعني مثلا في الولايات المتحدة كانت توجد يوجد باحث او باحثتان يوسف حناهم الاستاذ ابو الرافيعة. يوجد في مصر في المرحله الاخيره احنا في اسرائيل دخل مع الأستاذ احمد تمام عبد الحي والأستاذ وسام فؤاد والاستاذه كلهم اشتركوا معي في عملية الكتابه هذه وطبعا كان كل هذا يتطلب تمويل كبير وهذا ما اضطرني للاستقاله بصراحه جدنا وجدت أنه كي استمر في العمل الجامعي وفي الكتابة في ذلك الوقت اصبح مساله مستحيله وفي الواقع التفرغ بدا عام 1983 لأن كنت في السعوديه كان استاذي الدكتور رئيس القسم الدكتور الاستاذ الدكتور عزت خطاب ادرك اهميه ما افعل فلم يكن لي باي وظائف اداريه الا فضل أن عدد الطلبه في جامعه الملك سعود محدون فاصبح من الصعب علي حينما عدت أن اعمل بالجامعة لان انا ضغط طعم التفرق لان فاستقل... اعدت لمصر بقى نعم. استقلت وجلست في المنزل وكما نقول هذا كان قرار غريب بعض الشيء لكن زوجتي ايضا شجعتني عليه وكنت اكتب ليلة نهار وخصوصا في السنوات الأخيرة يعني. طيب دكتور الوهاب بن يعني الى جانب هذا النظام الذي وضعته لمجموعة العمل لانجاز هذه الموسوعة والى جانب دور مجموعة العمل نفسها والمساعدين الذين تفضلت بذكرهم واعطيت كل ذي حق حقه وإلى جانب دور الناشر الأستاذ إبراهيم المعلم في إنجاز وإخراج هذا العمل إلى الجمهور تبقى قضية همة أن نستطيع لو توفرت هذه العناصر الحقيقة استطعت بنجاح شديد أن توفرها يستطيع المصريون ويستطيع العرب أن يكرروا هذا النموذج في أعمال أخرى يعني حضرتك أخرجت موسوعة ممكن آخرون يخرجون شيء آخر وهكذا وما نبقاش دايما نقول أين دور الدولة ومراكز الأبحاث والجامعات والتمويل لأن زي ما بنعرف أن في العالم كله وفي أمريكا حضرتك حصلت منها على الماجستير والدكتوراه الأبحاث تمولها هيئات خاصة وأثرياء وجامعات وليس وليست الدولة يعني شهادة حضرتك أنا بعتقد أن هذا كلام دقيق ومفيد وهام للغاية في الواقع احدى المزايا اللي, اللي أنا تمتع أنا اكتشفت كثير من الشبان مم. اكتشفت أن الجيل الجديد هذا لا يعيش تحت ظلال الغرب ومن ثم تقطه الإبداعية عالية جدا لأنها إن وجدت أن الطريق هو تقليد الغرب مم. تخمد الإبداع حتى يمكنك أن تنقل والناقل عادة غير مبدع ما حدث منذ السمع... أوائل السمعينيات أن بأزمة النظم النموذج الغربي أن كثير من الشباب بدأ يفكر بإبداع وبحرية وقد ساهم هؤلاء في الكتابة في الموضوع من رؤيا جديده م. طبعا ساعدهم على هذا أنني بلورت بعض النماذج الأساسية بحيث إن هو قبل أن أبلغ النماذج الأساسية كان من الصعب على أحد التعاون معي لكن حينما وضعت النماذج الأساسية أصبح من السهل أن أدرب مجموعة من الشباب بحيث انهم يتبنوا هذه النماذج ويقومون بعملية الكتابة ما يحدث الآن في المراكز البحثية في العالم العربي أن من يشغلون هذه المراكز قد تحولوا إلى موظفين يحاولون الحفاظ على مراكزهم ومن ثم مشكلة التمويل تشكل جزء لكنه جزء وليس الكل المسألة تتطلب رؤية جديدة تماما عملية التمويل تزيد عن مسألة السنة أو سنتين لا تنسى أن المدة المقررة أي بحث في العالم العربي سنة أو سنتين على الأكثر آه يعني في العالم بحد لكن هو حينما يفعل ذلك في الغرب لأن المقولات عنده غربية فتعمل في إطارها التحصيل سهل نعم لكن إذا أردت القيام بعملية تفكيكية تركيبية فأنت تحتاج لوقت طويل أنا طبعا أطرح موسوعتي على أنها أجندة بحثية ليست الكلمة الفصل لأن الكلمة الفصلية الله سبحانه وتعالى كلام الله هو وحده الذي لقيته البطل بين يديه ولا من خلفه مع ذلك فهو نسبي فأطرح موسوعتي على انها أجندة بحثية للعقل العربي والجزء الخاص باسرائيل بالذات يحتاج الى تطوير جامد وارغم انه لو توفرت الاعتمادات ان انا اكون فريق بحثي يمكنه القيام بهذا العمل لانني لانوجي بصراحة شديده الانفاق على العمل الجديد باذن الله احنا كده بنصل لختام هذه الحلقة وطبعا احنا لسه على شاطئ بحر المعرفة هذا البحر الزاخر مع الأستاذ دكتور عبدالله بن سيري فأنا بستأذن حضرتك أن نستكمل حوارنا في الحلقة القادمة لأن هناك العديد من الأسئلة والعديد من المرتكزات الهمة التي ينبغي التوقف عندها ويمكن في الحلقة القادمة نتعرض لشيء غريب جدا ومتناقض جدا هذا المفكر الكبير الدكتور عبدالله سيري الذي أنجز هذه الموسوعة الهامة عن اليهود واليهودية والصهيونية يقول في احد احاديثه المنشورة انه بدأ مركزيا وصهيونيا الى حد ما <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم سنحاول توضيح هذا باذن الله نوضح هذا في الحلقة القادمة ان شاء الله على خير فإلى اللقاء ايها السادة في نفس الموعد من الاسبوع القادم باذن الله <تصفيق> شاهد على العصر سهرة اسبوعية اعدها وقدمها لكم عمر بطيشة